ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوتنا كاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة, أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة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 فلا نحييَنَّهُ حياته طيِّبةٌ ولنجزيَنَّهُ أجره بأحسن ما كانوا يعملون